Samen met dezelfde redenen en dezelfde redenen als dezelfde redenen als dezelfde redenen als dezelfde redenen als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 ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانه وأضلوا سبيله ولا قد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وإذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا انصبرنا عليها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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فَأَبَى أَكْثَرُ الناس إِلَّا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قَرْيَةٍ نذيرا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 Wanneer men tabe en maakt zalig, dan is hij naar Allah toe teruggegaan. En degenen die niet bewijzen, als ze worden